قُلْ يَا عَضِيبِ أَمْتَ وكلها امين وكلها امين قد همنا قد همنا هام أديم قل يا عظيم أنت العظيم قد همنا هام أديم وكل هام من همنا يا هلو باسمك يا عظيم وكل من همنا Ya bunu bismika ya ali من فاضي الخطب الشديد عن ما ازيل ما قد نزل من فاضي الخطب الشديد عن لا ازيل ما قد نزال من فضح al dun للنبي صل لي يا سلام من الصلاة ثم سلام والنبي صل لي يا سلام من الصلاة ثم سلام يوم الجزاء نحن سلام مما نخاف يوم جديد Yoma al jaza'im nha na salam mima nakhafu ya magid Yoma al jaza'im nha na salam Siful ilahib nur walid, lasi mahir hasud. Siful ilahib nur walid, lasi mahir hasud. Siful ilahib nur walid.